الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم القدير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء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 بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أَفَلَمْ يَرَوُوا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُمْ نخصف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضل يا جبال اوبي معه والطير والا له الحديد ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير ولسليمان اللي حغدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن ونزغ منهم عن أمر نذقه من عذاب السعير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا لُذِقْهُ مِنْ عَلَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِمَّا حَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِسَارِق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 جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل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 وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أن فسهم فجعلناهم أحاديث وmezقناهم كل مزق إن في ذلك لا لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس غنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك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 وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ما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 وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ولذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 ولو ترائذ الظالمون موقوفون عند ربهم موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا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 بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل الليل والنهار إن تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا واسر الندامه لما راوا العذاب وأسر لما العذاب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 قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين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 وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند دنازل نازل فإلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في اياتنا معاجزين اولئك في العذاب محضرون قل ان ربي يبسط قرلزقل لمن يشاء من عباده ويقدر له وما ان If you have lost anything, then He will destroy it, and He is the best of the faithful. If وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَأُلَئِي إِيَاجُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ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 هم وقالوا ما هذا إلا أفكم مفترى؟ وقال الذين كفروا للحق لم جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وقال الذين كفروا للحق لما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 قبلهم وما بلغو من ما آتيناهم فكذبوا رسله فكيف كان لكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من مَا ما بصاحبكم من جنة إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد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 يضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا ولو ترى إن فزعوا فلا فوت ولو ترى إن فزعوا فلا فوت ولو ترى فزعوا ثلاث فوت وأخذوا من مكان قريب ولو ترى الفزع فلا فوت ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان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 وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون